وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الكثير في هذا الزمان في زماننا هذا يعيش بدون قلب مات قلبه منذ فترة وهو لا يشعر وإن كان هذا القلب لا زال يتحرك كان هذا القلب لا زال ينبض إلا أنه قد مات لأن حياة القلوب ليست متعلقة بدقات القلب فحسب بل لا بد من تعبئتها بخالص الإيمان حياة القلوب في صدق اللجوء إلى الله عز وجل حياة القلوب في استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه لا منجا ولا ملجأ للإنسان من الله عز وجل إلا إليه ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا هو أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى ومع ذلك كان يطلب من ربه عز وجل التثبيت فكم من مرة ندعو نحن بهذا الدعاء كم من مرة نسأل الله عز وجل الثبات احبتي في الله القلب هو الأصل فالذي يزني والذي يسرق والذي يغتاب الناس هو في حقيقة الأمر يعاني من مرض فتاك ينبع من القلب يخرج من القلب ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كلاما يكتب بماء الذهب قال القلب ملك الأعضاء القلب هو ملك الأطراف والجوارح الأعضاء والأطراف جنوده ورعاياه فان صلح الملك او قال فان طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، فان طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايه والله سبحانه وتعالى جعل السعادة والنجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة مرجعها إلى القلب، فقال الحق سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. فالسعادة والنجاة والراحة والفلاح في صلاح القلوب أيها الأخوة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وبالرغم من كل هذه النصوص التي وردت في أهمية القلب إلا أن أكثر الناس لا يلقي بالا لحال قلبه وتقلباته وقسوته ولكنه إذا أصاب أحدهم في بدنه عله مرض فإنه يطرق أبواب مستشفيات الدنيا بأسرها بحثا عن التواء. وأما إذا كان الأمر يتعلق بقلبه الذي لا يخشع وعينه التي لا تدمع عند سماع كلام الله عز وجل فإنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يسعى من اجل معالجه هذا المرض الخطير الذي يكب صاحبه على وجهه في نار جهنم فقسوه القلب إذن ايها الاحبه هي التي افسدت علينا كل شيء هي التي افسدت علينا ابداننا وافسدت علينا اعمالنا وافسدت علينا احوالنا بالله عليكم كم من مره ذكرنا بمساله الصلاه ومع ذلك لازلنا نتكاسل عنها كم من مرة أيها الأحبة زجرنا عن مسألة اللهو والطرب والغناء ومع ذلك لازلنا في لهو وضياء كم من مرة أيها الأحبة امرنا بحفظ اسماعنا وأبصارنا ومع ذلك لم نتعد فلازلنا نتكلم في أعراض الناس ولازلنا ننظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونستمع إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى والله ليس منا أحد يجهل ما يجب عليه فالكل والحمد لله يعلم الأمر الذي خلق من أجله الكل يعلم هذا لو سألت كل واحد منا وقلت له لأي أمر وجدت على وجه الأرض لقال لك لعبادة الله عزيز الكل يعلم لأي شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا بعث الكل يعلم حال من أطاع الله وحال من عصى الله عز وجل الكل يعلم أنه من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فنحن نعلم كل شيء ولكن مع ذلك نقدم أهوائنا وشهواتنا على أمر ربنا عز وجل نقدم اهواءنا على طاعة الله عز وجل وعلى حب الله سبحانه وتعالى لأنه كما قال الحق سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وهذه الآية تنطبق على كثير من الناس في زماننا هذا أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال بعض السلف رحمة الله عليهم هو الذي كلما هوا شيئا ركبه كلما هوا شيئا لا أعجبك في مسألة كدرها ولا يبالي لا ينظر إلى حكمها في شرع الله عز وجل بغيزني كيزني لماذا؟ لأنه هوى ذلك الأمر أعجبه ذلك الأمر إلا بغي يسرق كيسرق إلا بغي يشد الرشوة كيشد الرشوة وهكذا لماذا؟ لأنه كما قال السلف رحمة الله عليهم كلما هوى شيئا ركبه وهذا من علامات انتكاس القلب والعياذ بالله من علامات موت القلب أيها الاحبه فلنكن صرحاء مع أنفسنا أحوالنا أيها الاحبه تشهد بأن هذه القلوب التي هي في أجوافنا نحن هذه القلوب قد ماتت منذ فترة والعجب أن الناس يبكون لموت إنسان لموت جسده ولكنهم لا يبكون لموت قلوبهم أحوالنا تشهد بأن هذه القلوب قد ماتت منذ فترة فكلنا نسبح في بحر المعاصي ومع ذلك لا تؤلمنا جراحات المعاصي لا نتأثر أبداً لا نشعر بشيء بينما إذا كانت القلوب حية بالإيمان وبالتقوى وبالورع فإنها تشعر بوجع المعصية وتتألم وتحترق نعم تحترق بألم المعصية وتبادر بالتوبه والإنابة إلى ربها عز وجل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 إذا وقعوا في الفاحشة فإنهم يبادرون بالتوبه إلى الله عز وجل بالرجوع والإنابة إلى الله عز وجل أما نحن فنقع في المعصية تلو الاخرى ومع ذلك لا نتألم لا نشعر بشيء ونمضي في طريق المعاصي ولا نلتفت إلى الوراء هذه مصيبة حلت بنا الله عز وجل يقول إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله هذا هو حال صاحب القلب الطيب، صاحب القلب الحي أما صاحب القلب الميت فهذا لا يتألم بالمعصية لا يتألم ببعده عن الله عز وجل لا يتألم بما هو فيه من ضلال وشرك ونفاق لا يتألم بجهله بالحق لا يتألم حتى بجهله بالحق ترد عليه الشبهات والعقائد الباطلة ليل نهار ومع ذلك هو لا يتالم بورودها ولا يسعى من أجل معرفة الحق لأنه كما قال القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور أقول قولي هذا واستغفر الله لي وله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه المعاصي أيها الأحبة هي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب والطاعات هي بمثابة الأغذية النافعة اللازمة لحياة القلوب لا بد منها حتى تحيا القلوب فإذا شعر الإنسان بشيء من القسوة في قلبه فعليه أن يعمل بسرعة على القضاء على هذه السموم وهذه الأخلاط الرديئة التي حلت في قلبه ومن جملة ما يساعد على ذلك أيها الأحبة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ذكر الله عز وجل شفاء للقلوب كما قال مكحول رحمة الله عليه ذكر الله شفاء وذكر الناس داء ذكر الله والثناء على الله عز وجل وتلاوة كلام الله عز وجل شفاء ويكفيكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماشي بش يتكلم في أعراب الناس يغتاب الناس لا لدراسة كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكر الناس كما قال مكحول داء الكلام في أعراض الناس الغيبة النميمه داء جريمة معصية كبيرة من الكبائر ذكر الله عز وجل هو الذي يبعث في القلوب حياة جديدة ورحم الله ابن تيمية حين قال الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء وهكذا المؤمن هكذا المسلم هكذا يكون حاله إذا فارق ذكر الله عز وجل فاللسان الغافل عن ذكر الله عز وجل كالعين العمياء والأذن الصماء التي لا تسمع شيئا لأن ذكر الله عز وجل من بين جميع القربات له لذة لا يشبهها شيء، ولذلك قال بعض السلف: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، فالطاعة هذه هي التي تصلح أحوال القلوب، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، سوف بإذن الله عز وجل نخصص له خطبة كاملة. في الأسبوع القادم نتطرق فيها لأسباب حياة القلوب حتى نعرف ما هو العلاج لقصوة قلوبنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا لصلاةكم رحمكم الله